طيب وبعد هذا فنحن ننصح الإخوة أن يحفظوا نعمة الله عليهم وأن لا يغيروا هذا الخير فإن الهداية محض فضل من الله عز وجل على عباده والمرء لا ينبغي أن يتنكر للخير الذي من الله به عليه بل يجب عليه أن يحافظ على نعم الله وعليه أن يستزيد من أسباب الثبات على الخير والهدى ولا يكون كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة العبد ينبغي أن يحرص على أسباب الاستزادة من الخير في طلب العلم النافع في الاستقامة في المحافظة على الطاعة وأن يأخذ بأسباب ذلك فإن الفتنة تشتد وما لم يكن العبد حذرا يقظا فربما يضعفه شيئا فشيئا فعليك أيها الطالب أيها الأخ أيها المسلم أن تحرص على أسباب السبات وأن تعتني بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأن لا في دينك قال أنس بن مالك في صحيح البخار إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقة فلا يستهين المرء بالمعصية فرب ذنب أو رثى نذما شديدا وعقوبة عاجلة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والذنوب لها آفات وآثار على القلب فإنه ينكر ما قد كان يعرف إذا تزاحمت الذنوب في قلبه وأظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضا وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودا حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا فاحذر ظلمة الذنب فالمرء ربما إذا تهاون في الذنوب صار بعد ذلك لا يعرف مما كان يعرف من الخير شيئا تتنكر عليه الأحوال ويصبح ينحذر شيئا فشيئا فحافظ أقي على الهداية وحافظ على محبة السنة وإذا ما حصل منك ذنب فبادر بالتوبة والاستغفار والندم من أجل أن لا تصبح أسير هذه الذنوب والآفات وكذلك احرص على الرفقة الصالحة الطيبة فإنها من أعظم أسباب الثبات على الحق والهدى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحديك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحاً كريهة فأنت, فأنت يجب أن تحذر من رفقة السوء ومن جلساء السوء ولا تبتعد عن الرفقة الطيبة الصالحة فهم القوم لا يشقى بهم جليل وعليك أن تعتني بكتاب الله فما قست القلوب ولا أظلمت إلا بهجران كتاب الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهجران القرآن يقس القلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة فليحذر العبد من قسوة القلب والغفل عن الذكر وايضا يحذر غاية الحذر من الفتن فإن الفتن كثير فتن الدنيا فتن الشهوات فتنة المال فتنة الزوجة والأولاد وهكذا فتن وفتن الشبهات كذلك عليك أن تكون حذرا من الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتان ولمن ابتلي فصبر فواها تحذر الفتن لا تكن تسارع إلى الفتن وإلى أماكن الفتن وإلى اصحاب الفتن لا اعوذ بالله الفتن تكون حذرا المعاصي تكون حذرا الشبهات تكون حاذرا وتحافظ على ما من الله به عليك من محبة الخير والسنة والتوحيد والمساجد وعمارة بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فأنت تعمر بيوت الله عز وجل وتحمد الله الليل والنهار أن أعانك على هذا الخير وسددك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يقول لمعاذب جبل والله لا لأحبك فلا تنسى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالإعانة من الله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بعلمنا لا هذا من الله عز وجل هو الذي حبب إليك تلاوة القرآن هو الذي حبب إليك طلب العلم هو الذي حبب إليك الرفقة الطيبة هو الذي حبب إلى قلبك السنة نعم عظيمة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فأنت ينبغي أن تحافظ على هذا الخير وأن تدعو ربك دوام الخير والثبات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالقلوب تتقلب من ذا الذي يأمن على نفسه فالحي لا تؤمن عليه الفتنة لكن أن تخذ بأسباب السلامة تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليباسي تريد أن تكون طالب علم جد واشتهد واحرص على رفقة طلاب العلم تريد أن تكون صاحب سنة فاحرص على التفقه في السنة تريد أن تكون خيرا طائعا فعليك أن تسلك سبيل الخيرين الطائعين لا تكن مجرد أماني أماني فقط رأس أموال المفاليس هذه الأماني أريد أن أكون عالما وهو كسول أريد أن أحفظ القرآن وهو كسول أريد أن أكون داعية وهو كسول أريد أن أحفظ الأحاديث وهو كسول نعوذ بالله الكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من يقول المتنبئ ولم أرى في عيوب الناس عيباء كنقص القادرين على التمام كم من ذكي ضيع وكم من نبيه ضيع النباهة التي أعطاه الله عز وجل وكم من حافظ ترك الحفظ وكم من فصيح ضيع الفصاحة التي أعطاه الله وهكذا فلذلك يجب أن تغتنم فرص الخير فإنها إذا ذهبت فإنها لا تعود فإنها لا تعود وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل بمن يكون ففرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود أنت الآن طالب علم هذه نعمة عظيمة وأنت أيضا من رواد بيوت الله عز وجل نعمة عظيمة وأنت تحب السنة وأهلها نعمة عظيمة فحافظ على نعم الله عز وجل ولا تنكرها وتجحدها وعليك أيضا, أيضا أن تستزيد من الخير تستزيد من الخير لا تقنع بما أنت في لا ينبغي أن تكون صاحبا همة عالية. تكون صاحب همة عالية لو لا المشقة الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال فأنت ينبغي أن تكون صاحب همة عالية لا تكن تبحث وراء محقرات الأمور وسفاسف الأمور الآن الأمة إلا من رحم الله تعيش دنوا في الهمة بعضا طموحاته كلها لا تعد أنه يحصر سيارة أو أنه يبني بيتا هذه هي طموحاته كلها أنت ما هي طموحاتك يا هذا؟ قالوا حصر سيارة والله أفكر فيها الليل والنهار وأنت ما هي أمنيتك؟ قالوا والله حصر لي بيت وهكذا هذا ليس بحرام أن تكون لك أمنيا في أن تجد بيتا تسكن فيه وذابة تركبها لكن أين الهمم التي كان عليها أولئك الرجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أين الهمم التي كانت عند أولئك السلف الذين كانوا يرحلون المسافات الطويلة من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الهمام يحيى بن معين ترك له أبوه مالا كثيرا ألف ألف دينار فأنفقها كلها في طلب علم الحديث حتى لا يجد ما يشتري به نعلين كل هذا من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاعوا وعطشوا وتعروا وسافروا وتركوا الأهل والإخوان والبلدان من أجل حديث رسول الله صلى الله وسلم ومن أجل أن تصل إلينا هذه السنة التي ننعم بها وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام بعضهم غاية أمانيه بعض المأكولات في ماذا تفكر يا فلان والله أفكر يا أخي في بازين أو فتات أو كذا وأنت في ماذا تفكر والله أفكر في كذا المهم تفكير الناس يبين لك الفرق الواسع بين الهمام بين الهمام لا يستويان مثلا أنت في ماذا تفكر قال أفكر في أن أحفظ كتاب الله كاملا وأنت في ماذا تفكر أفكر في أنني أقوم الليل وأحرص على قيام الليل وأنت في ماذا تفكر أنا أريد أن أكون مؤلفا كاتبا في علوم الشريعة وأنت ماذا تريد أن تكون أريد أن أكون عالما كبيرا ينفع الله بالإسلام والمسلمين انظر إلى في التفكير في الهمم وآخر تجد يبحث في محقرات الأمور في محقرات الأمور قد ضاعت من الأوقات ورأى هذه السفاسف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ضياع في الأوقات والوقت مهم الوقت مهم وكما قد قيل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قاطعك ولذلك كان سلفنا في غاية الحرص على أوقاتهم من أجل أن يحققوا هذه النجاحات الكبيرة فخلفوا علما واسعا خلفوا مؤلفات خلفوا جهادا عظيما خلفوا فتوحات كبيرة نحن ماذا سنخلف لمن سيأتي من بعدنا ماذا ماذا ستتركون لهم من آثار طيبة وأنت ترى أن الكثيرين ضيعوا أوقاتهم كم تقضى أوقات في المقاهي في الطرقات في الجلسات الفارغة في الحديث في الجلوس وراء الانترنت والفيسبوك ومدري إيش أيضا كم تضيع أعمار وتتساقط همم وهكذا بعض يخرج يتعمد قتل الوقت ماذا يا فلان تفعل؟ قال يقال كساد كساد إيش؟ يعني انظر إلى قتل الأوقات أنت يا أخي خذ مصحفاً احفظ آية أو آيتين حققت أمراً عظيماً احفظ حديثاً أو حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حققت أمرا عظيما وكذلك أيضا اجلس في مجالس العلم فأنت على طريق الخير أما أن يصير تفكير المرء تفكيرا هابطا كما هو حال كثير من الناس يفكر في أمور هابطة لا قيمة لها ولا أثر لها مما جعل آثار الخير تقل لأن السلف كان يفكرون في الأمور الكبار من العلم النافع والعمل الصالح أما في زمننا هذا إلا من رحم الله فالهمم هابطة الهمم هابطة والأفكار أيضا هابطة والطموحات ذابلة غاية ما يفكر أن يكون له هذه الأشياء من الدنيا بينما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الواحد منهم لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة فدخل فقاتل قال لا لأجد الجنة من قبل أحد حتى دخل قاتل فقتل رضي الله عنه لو بقي حتى يأكل هذه التمرات قال إنها لحياة طويلة لأنهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة فنسأل الله العظيم أن يقوي عزمنا في الخير وأن يعيننا على صلاح الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه